وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم سكارا ولكن عذاب الله شديد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 ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا وَأَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ لِعُمُرٍ لَّكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدُ عِلْمَ شَيْءٍ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي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 خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه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 يدونَ مَن برَوه أقََب منِفعه من لَ بسَ المونَ وَلَ بس العش إِ الله يُدخِلَّنَ آمن عَمِل الصالحاتِ جَّات تَجر مِ ت تحت الأ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 فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن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 وَلِلْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّهَابِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُغِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب وؤلؤا ولباسهم فيها حرير اللهَّ يُدَخلَّينَ آمَنوا وَعَل الصَّالِ خاتِ جَّ جََّات تَجرِي مِن تَحتِهًاأََا رحََّون فيِي غَ مِن أَساوِرَ منِن يحََّونَ فيِيهاَا مِن أَسَاوِرَ منِنْ ذَهَابِ وَلُؤلُّ أَ وَِباسُهُم فيِيهَا قَنِي وَهُُدُ إلى الطيّ بِ منَِ القَوول وَهُد إلى صِاطِ الخَم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس جعلناه للناس سواءا الان العاكف فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مَا رزقهم مِنْ بغيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فإلهكم إله واحد فله أسلموا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا تَعَاذَّبُوا وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا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 وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ولله عاقبة وأن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخلتهم فكيف كان نكير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 وكائن من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها ثم اخذتها والى المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين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 ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فإنسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق عَادَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْتَمَ لَهُ قُنُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 ذَلِكَ بِأَ اللهَّ يُولِجُ الَّلَ فِيهَ لِ وَيُولِِجُ غَارَ فِي الَّنِ وَأَن اللهَّ سَمون بَصير ذَلِكَ بِأَ اللهَّ هو الحَقَّّ وَأَ ماَا يَدُونَ مِدُونِهِ هو وَبَاطِل. وَأَنَّ اللَّهَ هو الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وَلِع إلَ رَبِّكَ إِكَ لعَلَهُ دَم مُسْتَقِيم وَإ جَدَلُ كَفَقُل اللههُ عَلَمُ بِماَا تَعملون اللهَّهُ يَحْكُ بَيْنَكُم يَوْومَ القِيامَةِ فيِي مَا كُنتُم فيِي لَمْ تَلَم أن اللَّ خَ يعلملَمُ مَا فيِي السَّمَِ وَالْأَررض إِ ذَلِكَ فِي كِتََ إِ ذَِكَ عَ اللهَّ يَسير وَيعبُدُونَ مِ دُون اللهِ مَا لَم يُونَزِلْ بِه سُلْطانَ وَماَا لَْسَلَكُم بِني علْ.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 إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس